يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن إلا بثموم إلا قليلة وقل عبادي يقول الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًا مُبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ يَشَاءُ رَحْمَكُمْ أَوْ يَشَاءُ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا